الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين هُوَ الْمَلِكُ وَالْمُجِيبُ وَالَّذِي لَا أَشْرَكُ وَإِنَّ اللَّهَ يَفْضُلُ غَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كل شيء شهيد.